「おはるディーノ」「もうえんやうならね」「ディーノ」「ディーノ」「えんやうならね」「ディーノ」「ディーノ」「ディーノ」 ع ل م في الخلق د ا ن ي وعليه and you ا خلقا واجل Bye. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام